يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ففصلوا في النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تخبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.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 الحجراك أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان غير الله والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا ستقوم بنبي فتبينوا فتبينوا أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وأعلم أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم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 فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن سَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا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 قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزون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 بعض ولا تجسسوا ولا يغتب بعضا أحدكم إن بعض ظن إثم ولا تجسس ولا يعتب بعضكم بعض أحب أحدكم أي كل لحماته ما يتفكره توم واتقوا الله Inna Allah Tawaabur Rahim Ya Ayuhal-Nasu Inna khalqnaikum min zaka'in Wahan-Nasu Wajjalnaikum shu'uban Wa qabaila litha arafu أترمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتقون من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم.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 صدقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن تسلمو قل لا تمنوا علي إسلامكم